الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المصنف رحمه الله معنعان كعن سعيد عن كارم ومبهم ما فيه راو لم يسم هذا هو الحديث الحادي عشر والثاني عشر وهما المعنعان والمبهم المعنعان والمبهم وتلاحظون أن هذا البيت لم يسلمه كثير من علماء ولذلك أصلحه بعضهم فقال عن المدلسين عن كارم ومبهمون ما فيه راو لم يسم والبيت أفضل والحديث المعنعان هو الذي يريد بلفظ عن يريد بلفظ عن يروى بلفظ عن يعني دون بيان التحديث أو الاخبار أو السماع كما قال المصنف رحمه الله مُعَنْ عَانٌ كَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَارَمٍ أو مُعَنْ فعبر بماذا؟ قال مُعَنْ عَانٌ كَعَنْ سَعِيدٍ كَعَنْ سَعِيدٍ أشار إليه بماذا؟ بعن اشار اليه بالمثال واستغنى عن حده واستغنى عن وسبق بينا لكم عده مرات بان المعرف بالمثال قد يغني عن الحد، قد يغني عن الحد، ولأنكم تعلمون أن الحدود إما أن تكون بالحقيقة، وإما أن تكون بالضديه وإما أن تكون بالنظير وإما أن تكون بالمثال بالمثال كما هنا معنعان كعن سعيد عن كارم، معنعان كعن سعيد عن كارم يعني اكتفى الناظم. عن تعريفه بالمثال عند قوله كعن سعيد وطبعا أنتم تعلمون أن حديث المعنعان هو فيه خلاف بالعلماء، وهو عندما نجد حديث يقول عن فلان عن فلان عن فلان فالتعريف بالمثال جائز لهذا قال المصنف رحمه الله كعن سعيد لأن المقصود بالتعريف ماذا هو الإيضاح, هو الإيضاح وكذلك وكذلك هذا النوع مثله مثل مؤنن المؤنن هو الحديث الذي يروى بلفظ ان ان لذلك يلقبه العلماء بالحديث المؤنن كما لقبوا هذا بالحديث المعنان فالحديث المؤنن والحديث المعنان عند جمهور العلماء يعني شيء واحد يعني حكم المعنان والمؤنن هو الاتصال الاتصال حكمه الاتصال هذا على قول طبعا الا من عرف بالتدليس اذا كان الشخص عرف بالتدليس ثم روى لنا حديثا بعن او بان فالعلماء لا يحكمون له بالاتصال إلا الا اذا صرح بالسماع في موضع اخر لان حديث المدلس المدلس والحديث المدلس المعروف هو انواع سياتي الحديث عنه ان شاء الله فيحكم بالاتصال يعني بالاتصال المعنعن إذا كان المعنعين غير مدلسين يحكم بالاتصال المعنعن بفتح العين يعني نوع من الحديث إذا كان المعنعين الذي يعنعنه يعني غير مدلس ولذلك قال القائل ومن بعن وأنف حكومي بوصله إن اللقاء يعلامي ولم يكن مدلسا وكذا قال العراقي قال هذا العراقي وغيره يعني معنى أن الحديث المعنعان والمؤنن يقبل يقبل إذا كان المعنعين غير معروف بالتدليس غير معروف بالتدليس وطبعا كما قلنا المعنعان والمؤنن اختلف فيهما العلماء هل هذاني من نوع المنقطع أم من نوع المتصل؟ فطائفة تقول بأنه من نوع المتصل بشرط أو بشروط وأهم شرط ذكره هو أن لا يكون المعنعين مدلسا لا يكون المعنعين مدلسا أما إذا كان مدلسا فهما يدلان على الانقطاع فأن ذاك يكون المعنعان والمؤنن منقطعة, منقطعة طيب المعنعان المعنعن بفتح العينث الأولى والثانية هذا لأنه اسم فعل يقال عن عنا الحديث إذا رواه واتى بمعنى عن عن حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا يقال له عن هذا في اللغة المعنعن قلنا اسم فعل من عن بمعنى قال عن عن يعني هكذا جاء السند مثلا يقول حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميمن الصفوف الحديث وعلش الآن يعني الغرض في درجة الحديث حديث هذا رواه ابن ماجه وانما المقصود السند الذي ورد به هذا الحديث فمثلا إذا احببنا أن نذكر الحديث الذي روى ابن ماجه بسنده ابن ماجه يقول حدثنا عثمان يعني عثمان بن ابي شيبه حدثنا معاويه يعني ابن هشام حدثنا سفيان عن اسامه بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة ثم ذكر الحديث فقوله عن أوسام بن زيد عن عثمان عن عروة عن عروة عن عائشة هذا يسمى المعنعن المعنعن المعنعن في الرسالة هو قول الراوي فلان عن فلان عن أوسام بن زيد عن عثمان عن عثمان بن عروة يعني عن عروة عن عائشة هذا هو الراوي يقول عن عن عن وهل هو من قبيل المتصل أم من قبيل المنقطع؟ قلنا هذا فيه خلاف. لأن من العلماء من قال بأنه هو من قبيل المتصل إذا كان مع غير معروف بالتدليس ومن العلماء من قال إنه منقطع، الاصل فيه الانقطاع حتى يتبين لنا اتصاله والصحيح الذي عليه العمل وقال به كثير من علماء الحديث وحتى أصحاب الفقه والأصول ان الحديث المعنن وكذا المؤنن انه متصل أنه متصل ولكن اشترطوا لاتصاله شروطا هناك شروط اشترطوا اتفقوا عليها وشروط اختلفوا فيها فمنهم من جعلها يعني عدها من الشروط ومنهم من لم يعترف بتلك الشروط ولم يقل بها فمثلا اتفقوا على شرطين تفقوا على شرطين شنو هما هذ الشرطين اللي اتفقوا عليهما يعني وبه مكتفى مسلم مسلم اكتفى في صحيحه بهذين الشرطين المتفق عليهما الشرط الاول من الشروط اللي اكتفى بها مسلم في صحيحه الا يكون المعنعين مدلسا كما قال العراقي وغيره ومن روابعا وان نحكمي بوصله إن اللقاء يعلم هذا الشرط الاول ولم يكن مدلسا ديال الشرط ذكر العراقي ان لا يكون المعنعين مدلسا ثانيا أن يمكن لقاء بعضهم بعضا يعني لقاء المعنعين بعن ولقاء المعنعن لقاء المعنعين ب بمن عن عنه بمن عن عنه مثلا يعني أنت تتعنعن عن أسامة بن زيد فالمعنعن ينبغي أن يكون قد التقى بأسامة يعني عن والمعنعن عن طبعا هو الحديث، ولكن الآن اجعل لي أسامة كأنه معنعن به فمثلا ما تقول حدثني سفيان عن أسامة عن عثمان عن عروة عن عائشة فقالوا الشرط الأول لا يكون مدلسا يعني الذي يعنعينه الشرط الثاني يمكن أن يكون قد لاقي بعضهم بعضا يعني اللقاء يعلم وهذا يعلم عند الناس بأنه التقى به أما هذه الشرط المتفق عليها وهذه اللي اكتف بها مسلم في صحيحي وهناك شرط أخرى اختلفوا فيها يعني زيادة على هذين الشرطين مثلا ثبوت اللقاء وهذا قال به الإيمان البخاري بل وابن المديني وكثير من المحققين قالوا لا بد أن يكون قد ثبت لقاؤه قد ثبت لقاؤه أما الشرط اللي سبق لك يمكن لقاء بعضهم بعضا أما البخاري كي يقول لك لا ثبوت اللقاء الشرط الثاني من الشروط المختلفية طول الصحبة وهذا قال به السمعاني أبو المظفر قال لك يعني هذا باش نكون حادث دياله يقبل إذا عن عاناه عن شخص ما لابد أن نثبت بأن هذا يعني كان مصاحبا له مدة طويلة مدة طويلة مش غتلقا في مجلس أو في مجلسين وخلاص نحكم بالاتصال حديثه هذا ما دم يُعنعين فلا نقبل حديثه إلا إذا كان ثبت أنه كان معه مدة طويلة صاحبه مدة طويلة هذا الشرط الثالث هذا الثاني من الشروط المختلف فيها الشرط الثالث قالوا لابد أن يكون له إلمام واطلاع بالرواية عنه يعني يكون عنده معرفته بالرواية عنه وهذا قال به هذا القول قال به أبو عمرو الداني معرفته بالرا... بالرواية عنه قال به أبو عمرو الداني إذن هذه تل... هذه ثلاثة الشروط اللي مختلفين فيها إذن هم متفقين لا يكون المعنعين مدلسا كما أنهم متفقين أن يمكن لقاء بعضهم بعضا يعني لقاء المعنعين بمنع أن عنه والشرط الشرط أخر الثلاثة المجموعة خمسة يعني جوج متفقين عليهات لا سمح ثبوت اللقاء هذا قال به البخاري وبعض الشيوخه والمحققين وبعض المحققين وأيضا طول الصحبة قال به السمعاني وأيضا معرفته بالروا بالرواية عنه قال به أبو عمرو الداني قال به أبو عمرو الداني كذلك عندنا في مقابل مؤنعا عند عندنا أيضا المؤنن ولذلك قلنا بان العراقي وغيره قال ومن روابعا وانا وجعلهما في سياق واحد وجعلهما نوعا واحدا كانهما نوعا واحدا لان حكمهما واحد ومن روابعا في فحكومي بوصله اني اللقاء يعلامي ولم يكن مدلسا فقالوا كذلك المؤنن المؤنن يعني هكذا من انانا بمعنى أننا يعني يقول الراوي أن فلان أن فلان أن فلان هكذا يرويه ب يعني الراوي يقول حدثنا فلان أن فلان قال إن فلان قال إلى آخره فهو لغة اسم مفعول من أننا والصلاحان هو قول الراوي حدثنا فلان أن فلان قال إلى آخره وحكم المؤنن حكم المؤنن في خلاف العلماء فمثل الامام أحمد وجماعة من علماء الحديث حكموا بانقطاعهم كما قالوا في المعنعن حتى يتبين اتصاله والجمهور على أن, أن حق حديث المؤنن أو أن كعن كعن يعني لا فرق يعني فيها محمول على ماذا حديث المؤنن والحديث المعنعن محمول على السمع ولكن قالوا بالشروط المتقدمة سواء كان لكشوف الشروط اللي متفقين عليها ولا الشروط اللي مختلفين فيها اذن فاذن حكم المؤنن كحكمي المعنعن كحكمي المعنعن طيب حديث المؤنن قلنا بانه يروى بلفظ ان فلانا قال كذا ان فلانا قال كذا مفهوم لان الاعتبار انما هو باللقاء والمجالسه والسماع والمشاهدة مع السلام من التدليس وليس لاعتبار بحرف أن ولا حرف عن إنما الاعتبار بما ذكرنا اللقاء والمجالسه والسماع والمشاهدة مع مع من التدليس مع السلام من التدليس هذا يسمى عند العلماء الحديث المؤنن ويسمى أيضا الحديث الموعن عن يعني الموعن والمؤنن شيء واحد حديث المعانن والمؤنن شيء واحد مفهوم معنان بفتح العينين بفتح العينين العين الأولى والثانيه هو الحديث الذي يروى بلفظ عن والمؤنن الحديث الذي يروى بأن المؤنن من غير بيان للتحديث او الاخبار أو السماع كعن سعيد عن كرم كعن سعيد عن كرم ومفهوم ان حكمهما واحد اذا اجتمعت فيه الشروط فهو يدل على الاتصال يدل على الاتصال وإذا لم تجتمع فيه الشروط فهو يدل على ماذا يدل على الانقطاع يدل على الانقطاع إذن هذا هو الحديث المؤنن والمعنعن ثم ايضا عندنا الحديث المبهم العلماء في اشكال الحديث المعنعن المعنعن هو أن يقول عن فلان عن فلان ونازم وإن كان ما عرفوش شيء ولكن استغنى عنه بالمثال استغنى بالمثال عن الحد مفهوم اذا يقول عن فلان عن فلان ولكن الشروط كما قلنا اشترطوا في المعان شروطا يعني اتفقوا على شرطين واختلفوا في الثلاثه الباقيه كذلك عندنا المبهم المبهم المبهم هو ما في سنده راوين لم يسمى يعني هذا يكون راوي مبهام لم يعرف والراوي مطلقا سواء كان رجلا او امرأة يعني الراوي يريد في الحديث فلا ندري هذا يسمى مبهاما يسمى مبهاما طيب الحديث المبهم قلنا فيه راوي لم يسمى بالجزم اي لم يسمى ذلك الرجل او الراوي مطلقا سواء كان رجلا او امراه آتم. يعني ورد في الحديث أو لا في الاسناد أو لا في الاسناد فهذا يقال له مبهم ومعرفه المبهم شنو هي من معرفة المبهم ما فائدة معرفته هو زوال الجهاله لا سيما الجهاله اللي مع يرد معها الحديث حيث يكون الابهام في الاسناد لان جهاله راوي من أسباب الطعن كما سيأتي إن شاء الله من أسباب الطعن في الحديث اذا لم نعرف اسم الشخص ولم نعرف ذاته لا نعرف أيضا حاله يعني كيف نحكم عليه بالثقة أو بغيره وكيف نعرف أنه مبتدع أو غير مبتدع وكيف نعرف أنه حدثه حدثه رجل بهذا الحديث أو أخبره شيخ أو الذي حدثه مبهما مثله أو ليس مبهما إذا لابد أن نعرف الشخص حتى نحكم على حديثه هذا يسمى المبهم المبهم يعني في السند هو من لم يتضح اسمه في المتن والإسند في الإسند نقول من لم يتضح اسمه في الإسند هذا إذا كان من رواد أو إذا كان عنده علاقة أو تكون عنده علاقة بالرواية تكون عنده, عنده علاقة بالرواية يعني إما أن يكون الابهام في المتن وإما أن يكون في الاسناد وطبعا الصحابي إذا كان مبهاما لا يضر وأنتم تعلمون هذا خلاف للشيع ولبعض علماء السنة كابن حزم وغيره قالوا من يدرينا أن المبهام يكون منافقا وهذا غير صحيح إنه لم يثبت إن منافقا روى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الاحاديث التي تكون فيها الأحكام يعني انفرض بها لا أبدا فحتى إذا روى أحدهم حديثا فنحن نأخذه عن غيره نأخذه عن غيره لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ وحيه كتاب وسنه, كتاب وسنة وطبعا لأن إذا ثبت مثلا ان بعض المنافقين رووا لنا احاديث ان المنافق لا ينشط لروايه الاحاديث ولذلك يثبته الله عن هذا ويحرمه من هذا الفضل العظيم ويحرمه من النظر وانما الذي يتولى ذلك فضلاء الصحابه فضلاء الصحابة. ولذلك إذا استقراتم كتب السنه لا تجدون هناك منافقا حسب علمي روى احاديث يعني سواء كان في الأحكام أو في غيرها وحتى إذا ثبت أن واحدا مثلا جدلا وافتراضا روى بعض الأحاديث فلا يثبت انه انفرد بها فمثلا قلنا الإنسان إذا روى لنا أحاديث وما عرفناش الاسم ديله يعني كي يكون مبهام والإبهام مش بالضروري يكون خاص بالسند اذا إذا كان راوي لم يسم لم يذكر اسمه بل ابهم وأخفية سواء كان رجل أو امرأة فهذا يقال له المبهم أو في المتن أو في المتن وإذا كان مبهم هل هو مجهول الجواب لا العلماء كيف فرقوا بين المجهول وبين المبهم تنبهوا لهذه المجهول عندهم يراد به من سمية ولم يعرف حديثه إلا من وجهه وجه تراوين واحد من وجهة راو واحد هذا كيكون سمية ولكن الحديد دياله لم يعرف إلا من وجهة راو واحد وتزول عنه الجهالة متى إذا روى عنه اثنين فأكثر إذا روى عنه اثنان فأكثر يعني برواية اثنين فأكثر تزول الجهالة بخلاف المهم لا تزول الجهالة ولو روى عنه آلف رجل إنما جهالته تزول بماذا بذكر اسمه بذكر اسمه هناك أمثلة فيها الإبهام يعني يتعلق بالمتن وأمثلة فيها إبهام يتعلق بالسند فمما يتعلق بالمتن حديث ابن عباس أن رجل قال يا رسول الله يعني لما سألوا عن الحج فقال أنا حج كل عام ان رجلا فهنا الرجل مبهام لكنه هذا الإبهام كيف يرفع ليس الروايات الرواية عنه ولا بتعدد بتعد الروات وإنما يرفع برواية أخرى وذلك أن تأتي رواية تصرح باسم الرجل المبهام باسم الرجل المبهام يعني مثلا في الغيبة أن رجلا كان يخدم أبا وكا وعمر ولم يسمى هذا الرجل لكن في رواية أخرى صرحت بأنه كان آبا الغفاري وفي رواية أخرى أنه سلمان عفوا ومنهم من قال حتى هذه رواية آبا ذري الغفاري قالوا بأنها ما كانتش رواية صحة وإنها ما تصحيف إنما هو سلمان الفارسي والصحيح أنه هو سلمان الفارسي فإذن مرة قال رجل ومرة أخرى رواية أخرى صرحت به بأنه سلمان, بأنه سلمان إذن فارتفعließ الإبهام بالتصريح أنه عرف الرجل برواية أخرى كذلك هذا الحديث يا رسول الله أنا حج كل عام فقالوا بأن هذا الرجل لم يذكر ولكن معروف أنه الأقرع بن حابس مع أن يعني إبهام الرجل هنا وجهاله الرجل هنا لا تضر لأنه صحابي والصحابة كلهم عدل فإذا كان كله إذا كان كلهم عدل فجهالتهم لا تضر. ولكن قيل المثال باش تعرفوا على أن الرجل قد يكون مبهما في هذا المتن ويصرح به في مثل آخر في رواية أخرى أو المبهام السند مبهام السند كحديث رافعني خديج عن أمه في النهي عن المخابرة فهو به مع مرافع مع أن الرواية عنه يعني لم يصرح باسمه الرواية عنه لم يصرح ولكن عرف من روايه أخرى من روايه أخرى صرحوا باسمه بان اسمه ظهير بن رافع له ظهير بن رافع اذا فهذا المبهم لبعض الاحيان نعرف اسمه وفي بعض الاحيان لا نعرف اسمه في بعض الاحيان لا يمكن أن نعرف اسمه إلا برواية أخرى إلا برواية أخرى وأنتم تعلمون بأن المبهام يعني ضد المهمل المبهام هو الذي لا يذكر اسمه لا يذكر اسمه والمهمل سيأتي تعريفه المهمل يكون ذكر اسمه وإنما المسألة تعين لكن المبهام لم يذكر اسمه والمبهام يعني ولذلك هناك مؤلفات قليفة في المبهامات, المبهامات جمع مبهام يعني اسم مفعول يعني من الإبهام والإبهام هو ضد الإضاح وضد التبين تقول أبهام فلان اسمه اسم فلان يعني لم يوضحه ومن استراحا من أبهي ما اسمه في المتنين من أبهي في المتنين أو في الإسناد يعني من روات اللي يكون عندهم علاقة بالرواية والسبب والفائدة فائدة البحث المبامات إذا كان إبهام في السند يعني شنو شنو الفائدة ديالو معرفة الراوي يعني من أي جا كونه ثقة أو كونه ضعيفا باش نحكم على الحديث ديالو من جهات الصحة والضعف من جهات الصحة والضعف إذا كان في المتن لو فوائد أخرى اذا إذا كان في ماذا في السند يعني الاهميه والفائدة دياله والثمره دياله باش نعرفوك باش نحكم على الشخص وإذا كان الشخص ثقه يعني نقول بأن الحديث صحيح وإذا كان الشخص صدوق نقول بأن الحديث حسن وإذا كان شاذ نقول أيضا الحديث دياله إما منكر وإما له حكم آخر وأيضا يعني إذا كان ضعيف نقول بأن حديثه ضعيف إن حديثه ضعيف وإن كان في المتن عنده فوائد أخرى كثيرة يعني أهم تلك الفوائد باش تعرف صاحب القصة أو تعرف مثلا إذا كان الحديث فيها الاستفهام أو السؤال تعرف شكون هو السائل أو كذلك إذا كان في الحديث من قبل يعني لهذا الصحابي كان عرفها كان عارف الفضل دياله ومناقب دياله من خلال هذا الحديث اللي كان مبهام والآن عرف برواية أخرى واذا وتحصل بمعرفته أيضا السلام من الظن بغيره من افاضل الصحابة ولكن ما هي الطريقة اللي ممكن نعرف بها الحديث المبهام بماذا نعرف الحديث المبهم؟ وبأن هذا ماشي مبهم نعرفه الشخص مبهم لم يسمى ولكن إذا صرح وورد الحديث موسمه في في رواية أخرى نكون عرفنا بأن هذا اسمه كذا وكذا أو لقى السيارة وملكي نص على عليه والمبهم يعني يقسم قسمه العلماء بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته قسموه إلى أربعة أقسام يعني مثلا رجل أو امرأة حال حديث ابن عباس حديث ابن عباس أن رجل قال يا رسول الله الحج آل حج كل عام أو الحج حج كل عام يعني جاء وجهان يعني هذا الرجل هو الأقرع بن حابس لما قال إن الله فرض عليكم حج فحجوا قال أفي كل عام إن يا رسول الله فقام رجل فقال يا رسول الله الرجل هذا هو منه حابس وهذا القسم الأول قسم الثاني يعني يذكر فيه الرجل أو امرأة وتأتي رواية أخرى وتبين وترفع هذا الابهام أو القسم الثاني الإبن والبنت وطبعا الحق العلماء بالإبن والبنت الأخ الأخت وإنسفلا يعني ابن الاخت وابن الأخ وبنت الأخ وبنت الأخت هل حديث ام عطية يعني في غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام بماء وسدر بنت النبي والمراد بها هي زينب هي أبامتها ولكن هي معلومة برواية أخرى انها زينب رضي الله عنها كذلك القسم الثالث يذكر فيه العم والعمة وطبعا ألحق بهم الخال والخالة وابن أو بنت العم، والابن أو بنت العم، ابن ابن العم أو بنت العم، والالعمة وابنها أو بنتها أو بنتها، يعني وكيل الحق لهم اليوم يعني بنت الخال والخالة، هل رافع بن خديج عن عمه، قلنا عمه هو يعني اللي حدث اللي ورد في المخابرة اسم عمه لم ي... لم يعرف، ولهذا قالوا بأنه ظاهر او ظهير على اصحنا وظهير ظهير يعني مصغر ظهير بن رافع او كحديث العمه يعني جابر بن عبد الله يعني المراه عمه جابر التي بكت اباه عبد الله لما قتلهم احد وهذا الحديث ذكر عمه جابر ولم يسميها أبهامها لكن روايه اخرى سمت عمته اسمها فاطمة بنت عامر كذلك القسم الرابع الزوج والزوجة الزوج والزوجة كما ورد في حديث صالحين في وفاة زوج سبيعة لاحظ زوجي سبيعة الحديث لم يذكر اسم الزوج اسم زوجي سبيعة ولكن هناك رواية أخرى صرحت بأنه سعد بن خولة وكذلك العكس حديث زوجة زوجه عبد الرحمن عبد زوجة عبد الرحمن من الزبير يعني هي التي كانت تحترف القراضي يعني فطلقا اذا بهذا الرواية وبهذا المفهوم يعني فهمنا على انها كانت تحترفها علمنا ان اسمها تميمه بنت وهب بنت وهب إذن وهكذا فهذا يقال له ماذا؟ المبهام وطبعا المبهام ألفت فيه مصنفات هذا النوع من العلم ألف فيه العلماء فقد ألف فيه عبد الغني بن سعيد وألف فيه الخاطير وألف فيه النووي ولكن العلماء قالوا أحسن مؤلف في الموضوع هو المستفاد من مبهامات المتن والإسناد المستفاد من مبهامات المتني والاسناد هذا لولي الدين العراقي احسن من مؤلف عبد الغني ولا من مؤلف الخطيب ولا من مؤلف النووي ولكن أحسن مؤلف هو مؤلفه ولي الدين, ولي الدين العراقي هذا المبهام المبهام قلنا إما أن يكون الإبهام يعني في المتني أو في, أو في السند أو في السند يعني ماشي بالضروري يكون خاص في السند ومبهم ما فيه راوين لم يسم وقلنا ذكرنا بان معرفه المبهم فيها فوائد كثيره اولا ترفع الجهاله ولا سيما الجهاله اللي كتكون وارده في الحديث ولا كيكون في الاسند ان جهاله الراوي كما هو معلوم من أسباب الطعن في الحديث، من أسباب الطعنين في الحديث، ولا أيضا تقول حدثني رجل، من هو هذا الرجل؟ فإذا قال مثلا صحابي حدثني رجل وكان معلوم على أنه لا يأخذ إلا عن الصحابي، أو قال تابعي ومعلوم لا يروي إلا عن صحابي عن رجل حدثني رجل ولكن بهذا الشرط، أو أن يقول حدثني رجل صاحب رسول الله رجل وكان ممن صاحب رسول الله كما يقولون فهذا الرجل انذاك يعني لا إشكال سواء نعرف اسمه أو جهلناه لأنه جهالته لا تضر ولكن يعني جيد إذا فهمناه لأن لنعرف اسمه وفضله ومنقبته لهذا السبب فقط مشي لنرفع عنه الجهاله أما إذا كان ماشي صحابي بد أن نعرف حاله أهو ثقة أم غير ثقة أهو مبتدع أم غير مبتدع مثلا يقول حدثني رجل أو أخبرني شيخ من هو هذا الشيخ أو حدثني من أثق به فقال ايضا قال العلماء كونه يقول حدثني من أثق به قال لا يقبل لأنه ربما تثق به أنت لأنه يتصنع أمامك وهو في الحقيقة ليس بثقة إلا في حالة واحدة قالوا إذا قال الإمام أحمد مثلا عن شخص معروف ثقة ياخذ عنه ويقول حدثني الثقة أو من أثق به فهذا يقبل حديثه لأنه معلوم أنه يقصد شخص بعينه وهذا الشخص معروف عندنا او كما يقول الشافعي في بعض الاحيان حدثني من اثق به وهو يقصد به ابراهيم مع انه الرجل ضعيف او يقول مثلا الشافعي إذا قال حدثني الثقه ومن هو فوق الثقه يقصد به الامام احمد انا ذاك نعم انا ذاك الحديث صحيح او اذا قال البخاري حدثني الثقه والمقصود به علي بن المديني فانا ذاك يقول ابام قادر طفعه بمعرفتنا بالرجل بمعرفتنا بالرجل وطبعا لان الحديث المبهم غير مقبول الا اذا كان صحابي فيقبل ان الصحابه كما قلنا كلهم عدل اما ان جاء المبهم بلفظ التعديل كما لو قال اخبرني عدل او حدثني ثقة حدثني ثقه او حدثني من اثق به هذا قلنا يعني العلماء اختلفوا فيه كيف يرجح عدم القبول لان ممكن يكون هذا العدل يعني في اعتقادك لا في نفس العام ولا ربما كان ليس كذلك أما إذا قال حدثنا الثقة وتعلموا من هو فأنا ذك نعم فتنبهوا لأن الجهاله من اسباب الطعم واما بذكر نعطيه الخافي اذا ذكر لنا نعته الخافي دون ان يذكر ما اشتهر به من الاوصف يعني مثلا لو كان ذكر لنا نعته وعرفناه فهذا نعم اما اذا ذكرنا هو عنده وصفين وصفان, وصفان أوله نعتان ولكنه ذكر النات الغير المعروف مثلا محمد بن السائب الكلبي هذا طبعا معروف مطروب لكن نسبه بعضهم إلى جده هو اسمه محمد بن السائب بن بيشر الكلبي فمن العلماء من يقول حدثني محمد بن بيشر حدثني محمد بن بيشر فهنا سماه بعضهم أيضا حمد ابن السائب وكناه آخر أبا النصر وبعضهم كناه ابا سعيد وهذه كنا كلها لأناس ثقات وبعضهم كناه ابا هشام فكل ما سمع الإنسان مثل هذه الكونة وهذه الأسماء المتنوعة ماذا ظنه؟ يظن أن هناك جماعة رووا هذا الحديث وليس شخص واحد بينما هو شخص واحد الكلب المعروف المتروك. إذن ولهذا العلماء الففا الموضوع بشبينوا هذا الأسباب هذا الأسباب أو تقول مثلا حدثني فلان أو شيخ أو رجل أو حدثني بعضهم أو حدثني من فلان ويذكر اسم دياله ولكن هذا لا يقبل لكن إذا ورد اسمه من طرق أخرى يعني صرحوا بالاسم فان ذاك ممكن أن ننظر فيه إذا كان ممن يقبل حادثه فيقبل ولكن من طريق آخر الذي صرح باسمه واذا كان ليس كذلك فلا يقبل فلا يقبل وكذلك ان سمى الراوي وانفرد عنه بالروايه واحد بان لم يروي عنه غيره فهذا لا يسمى مبهم بل يسمى مجهول العين مشهول العين فلا يقبل ايضا كالمبهم الا اذا وثق اخذ عنه مثلا ثلاثه فان ذاك تزول جهالته ايضا اذا سمى لنا وروى عنه اكثر من واحد لكنه يوثق ولم يجرح هذا مجهور العين روا عنه اكثر من واحد ولم يوثق ولم يجرح يعني الميجرح فماذا يسمى آنذاك هل يبقى مجهور العين ولا يعني يصبح ثقتن يعني روا عنه اكثر من واحد ولكنه لم يوثقوا هذا يكون انذاك مجهول الحال أو يقال له أيضا المسطور المسطور يعني طبعا أنتم كتعرفوا على أن العلماء اختلفوا في رواية هذا فروايته ردها الجمهور وصحها الإمام النووي أما الجمهور رد روايته أما الحافظ بن حاجر فيرى الوقف يقول لك الوقف حتى أن تبينوا حاله التحقيق الوقف إلى أن تستبين حاله ومن أمثلة ذلك ما رواه الشيخان من حديث عائشة الصدقة بنت الصديق رضي الله عنهما أن امراه سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسلها في الحيض فقال خذي فرصه من مسك فتطهري بها ان امراه لاحظوا امراه هذه المراه يعني صحت بها روايه اخرى بانها اسماء والروايه هذه في روايه في رواية مسلم في رواية مسلم و في بعضها بأنها بنت يزيد بن الساكة الأنصاري وقيل بنت شكل وهو الذي في مسلم أيضا وقال العراقي وهو الصواب أما أنه قال في مبهاماته يحتمل أن القصة جرت من امراتين في مجلسين أو في مجلسين وكذلك من المبهام ابن فلان يعني هو يقول مثل مثاله ما رواه اصحاب السنن يعني سنن الأربعة من حديث من حديث يزيد بن شيبان حديث يزيد ابن شيبان قال اتانا ابن مربع الانصاري ونحن نعرفه فقال اني رسول رسول الله اليكم يقول لكم قفوا على مساجدكم الحديث ومربع هذا مربع بكسر الميم بكسر الميم وسكون الراء فموحدة مفتوحة مربع فعلم المهملة والعلماء قالوا بأن اسمه يزيد وقيل إن اسمه زيد وقيل إن اسمه عبد الله إن اسمه عبد الله وهكذا وقيل أيضا من ذلك عم عمفلا عم فلان كما قلنا سابقا عم لم لا يدري حال حديث المشيء في صلاته رواه النسائي من رواية علي بن يحيى عن أبيه عن عم له عن عم له والعم هنا مبهام ولكن معروف من رواية أخرى بأن العم المذكور هنا مبهاما هو رفاعة بن رافع كما في سنن ابي داود إن في سنن أبي داود الاسم المصرح به ومن ذلك ايضا العمه كما قلنا سابقا يعني ذلك كما رواه النسائي من روايه حسين بن محصن عن عمه لها او عن عمه عفو له انها اتت النبي عليه الصلاه والسلام لا حاجه واسم عمته ذكر في حديث اخر وأن اسمها أسماء أسماء ومن ذلك أيضا زوجة فلان كما في حديث الصحيح جاءت امرأة رفاعه وإحنا قلنا بأن المراد بها تميمة, تميمة هذا بالتكبير ومن علماء قال بالتصغير تميمه تميمة وقيل هي سهيمة أو سهيمة بالتكبير أو بالتصغير ومن ذلك أيضا زوج فلان زوج فلان يعني بحال حديث الأسلامية سبيعة بنت الحارث الأسلامية يعني أنها ولدت بعد وفاة زوجها يعني بلايال الزوج جلا هو سعد بن خولا ومن ذلك أيضا ابن أم فلان كقول أم هانئ زعم ابن أمي انه قاتل رجلا اجرته أجرته وابن امها هو شقيقها لانه مسما في روايه الموطا وك وك ابن ام مكتوم مثلا وعبد الله بن زائده او عامر بن قيس وان كان البخاري وبن حبان رجح الأول رجحها الاول إذن هذا هو قول المصنف في المعنعن والمبهام معنعن كعن سعيد عن كارم ومبهام ما فيه راو لم يسم وصحح هذا البيت معنعن المدلسين عن كارم يعني الصدر هو الذي وقع فيه التصحيح هذا التصحيح يعني للتمييز فقط بان الاصل في حديث بالشروط السابقة يعني مقبول ولا يكون مدلسا فصرح به المصنف إذا فالحديث المبهام سواء في متنه أو في سنده هو الذي يكون في شخص غير معين وقد عبر عنه الناظم بقوله ومبهام ما فيه راوي الميسم يعني لم يذكر باسمه بل أبهم وأخفى اسمه سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان في المتني في المتني أو في الاسناد، وذكرنا أمثلة المتني كما ذكرنا أمثلة الاسناد، أمثلة أمثلة, أمثلة, أمثلة أمثلة الاسناد، يعني هناك أمثلة أخرى كثيرة أمثلة أخرى كثيرة سواء للمتني أو للإسناد، إذا ينبغي أن نعلم ما هو الحديث وعن لغة واستراحة وما هو الحديث المؤنن لغة واستراحة وما هو الحديث المبهام لغة واستراحة وما هو حكمهما أو حكمهم ما هو حكم المبهام طبعا حكم المبهام الضعف إذا كان في السند ولم يعلم الراوي لعدم وروده مسمى في طريق آخر أما في المتن. فلا يضر إنما فائدة معرفته في المتن زوال الجهل الذي هو خير هنا من بقائها والفرق بين المبهام والمجهول هو أن المجهول يراد به من سمية ولم يعرف حادثه إلا من جهه راون واحد فقط والمبهام كما مر يعني ما في متنه أو سنده شخص غير معين فيكون حكمه الضعف حكم المبهم ضعف إذا لابد من المثال الكر الأمثلاء الكر الأمثلاء للمبهم في المتن يعني في مثل الحديث وأذكر أيضا أمثلة أخرى في السند وأذكر أيضا أمثلاء للمعنعن وأذكر أيضا أمثلاء للمؤنن المعنعن والمؤنن وما حكم الأحاديث الثلاثة يعني قلنا بأن المبهام الضعف والمؤنن قلنا ينظر بشروط والمعنعان بشروط ما الفرق بين المبهام والمجهول من الأحاديث هذا معنى قول المسنف رحمه الله وفي المعنعان معنعان المدلسين عن كرام ومبهام ما فيه راو لم يسم يعني لم يذكر باسمه يعني إذا كان أخفيناه وأبهمناه مطلقا وذكرنا الأمثلة ثم قال وحكمه قلنا الضعف إذا كان في السند ولم يعلم لعدم وروده في طريق أخرى أما في المتن فلا يضر وذكرنا أن فائدة معرفته زوال الجهاله هذا هو معرفة معرفتي يعني فائدته زوال الجهالة فهم والعلماء يقولون بأن حديث المبتدع على تفصيل سبق مردود كالمبهم لأن قالوا البدعه هي اعتقاد أمر محدث على خلاف ما عرف في الدين وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم و نقله أصحابه لنا ولكن هذا فيه تفصل على الصحيح كما سبق أن قلنا يعني لأن هناك بدعه يعني لا تكفر صاحبها أما البدعه المكفرة خلاص لا يقبل حديث المبتدع اللي هو بدعته تؤدي به الكفر وأما بدعة خفيفة فهذا يقبل ولكن بعض العلماء فصل بعض العلماء فصل فهم يعني قالوا إذا كان داعين إلى بدعته وكان يروي الأحاديث التي تروج لبدعته أما يعني فهذا لا يقبل حديثه أما إن لم يكن كذلك قالوا بأنه يعني يقبل حديثه يعني ما يرويش لنا شي حاجة كتقوي البدعة ديالو وبالجملة فإن الآئمة مختلفون في أخذ الحديث من أهل البدع والأهواء يعني أصحاب المذاهب الزائفة لذلك ترى جماعة تورع من أخذ الحديث من هذه الطائفة ومن هذه الفراق أو الطوائف وهناك طائفة تنظر إلى ماذا؟ إلى صدقه هل هو صادق أم لا؟, وهل مكفرة أم لا؟ وهل بدعته مكفرة أم لا؟ فإذا كان كذلك يعني مكفرة ردوا حديثه وإذا لم تكن مكفرة رووا عنه وقد سبق أن قلنا بأن الذهبي يقول هذا رافضي خبيث ثقة في الحديث ثقة في الحديث وسبق أن بأن البخاري مع شديد الاحتياط وشديد التورع في مسألة الحديث ومع ذلك فقد روى عن المبتدع الغلات فهذا مثلا بنو حطان رووا عنه وهذا مثلا خارجي عمران خارجي وروع عنه وآخر مرجئي وروع عنه وهكذا آخر قداري روا عنه يعني قتادا كان قداريا ومع ذلك روا عنه وغيرهم كثير وغيرهم كثير فلذلك يقولون بأنه إذا كان ولسيما بعضهم في الصل قال لك إذا كان هذا الحديث المروهي إلا هذا المبتدع وهذا المبتدع معروف بماذا بالصدق ويتحرى الصدق يتحرى الصدق, يتحر الصدق فيقبل حديثه فلا ندعو سنه من أجل بدعته, أجل بدعته وبعضهم قال إذا كانت هذه السنة رواها شخص يعني مشي مبتدع وروها هذا المبتدع فناخذها على هذا إخماد لبدعته أما إذا كان لم يروي هذا الحديث إلا هو مثلا جدلا فقالوا يؤخذ إهانة له ورفعة واحتياطا حتى لا تضيع هذه السنة إذن هذا فيما يتعلق بالدرس اليوم أو المناقشة البسيطة إن هذا البيقونية يعني تحتاج إلى نوع من التوسع ولكن نحن نحاول لا نتوسع أكثر، يعني نترك التوسع في الدورة الثالثة. الآن أقل ما يقال سمينا هذا هذه الدروس ماذا توضيحات أو حل فاض المتن فقط حل الفاض متن بقنية كما فعلنا مع الأجرومية ولذلك سميناها التوضيحات. الجالية او البسيطة بماذا؟ يعني لحلي ألفاظ مثل البيقونية لحلي ألفاظ مثل البيقونية والمقصود هو أن يعرف الإنسان يعني القاب الحديث وأسماء الحديث ودرجه كل نوعين من أنواع الحديث ودرجة كل نوعين من أنواع الحديث وأيضا سيأتيكم إن شاء الله مروا يعني من الصحابة عدد كبير من الأحاديث وقد سبقا قلنا بأن ممن روا كثيرا مثل أبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله وزاد بعضهم سعد بن أبي وقاص, سعد بن أبي وقاص. يعني لاحظوا مثلا أبو هريرة روا خمسة الاف وربع وسبعين حديث. حديثا وعبد الله بن عمر روى 2630 حديث انس بن مالك الفين حديث عائشه 2210 ومائتين وعشرات عبد الله بن عباس 1660 وستين جابر بن عبد الله الف وهكذا اذا هذا النصيب الأكبر يعني لللأبو هريره ولأنه كان يعني يعاشر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه من أجل ملئ بطنه وأخذ العلم عنه أخذ العلم عنه كما صرحه هو بها نفسه لعمر الخطب رضي الله عنه وايضا لاحظوا هنا السيده عائشة رضي الله عنها أخذت نصيبا كبيرا من الأحاديث. فمن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الوحيدة التي أخذت الأحاديث الكثيرة فهذه عائشة أخذت 2110 بينما أم سلمة رضي الله عنها روت حوالي 370 حديثا وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها روت 65 حديثا وحفصة بنت عمر روت 60 حديثا وميمونة بنت الحارث روت نيف أربعين حديثا، وزينب بنت جش رواة 11 عشر حديثا. إذن وهكذا هذا الشيء على حسب ماذا؟ على حسب اجتهاد الشخص. فكان أفضل ولهذا عائشة كانت معلمة الرجال وكان الصحابة يحتاجون إليها. يحتاجون إليها. إذن فهذا معناه. ولهذا قلنا حتى الصحابين إذا كان مبهما. يعني معنى أنه نعرفه ما لكونه نرفع الإباء عنه ولكن نثبت له فضائله ومناقبه وأيضا كما يقول نحزم نثبت كم رواه من الأحاديث هكذا يقول نثبت كم رواه من الأحاديث والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.